الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اجدنا الصراط المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين لا خير في كثير نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاق بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة لله فسوف نختيه أجرا عظيما وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَفَعَلَ لَهُ الرُّدَى وَيَتَبِعُ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ مَا تَوَلَّى وَلِلَّهِ مَا تَوَلَّى به ما دون ذلك ويغبير ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضل ضلالا بعيدا إن وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا عَلَى اللَّهِ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَهُ ضِر infهم ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأمعم ولا أمرنهم فلا يغير الخلق الله ومن يستخد الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا بِنَاءٍ يَعْدُوهُ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعْدُوهُ الشَّيْءُ قَالُوا إِلَّا غُرُورًا أُنَا إِكْمَاءُ وَمْجَامِنَ وَلَا يَجْدُونَ عَنْهَا مَحِيطًا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقين طراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا وعزة الله حقا ومن أصدق من الله صينا ليس بأماليكم ولا أمالي أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجز به من يعمل ولا من دون الله. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فَأُولَئِكَ يَقُولُونَ الْجَنَّةُ وَلَا يُغْرَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِذْرَاهُنَّ خُلِيلاً وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ خَبِيرًا